وكذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قريتنا كابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حِينَ يَجْعَلُ نِسَاءَ سيصيب الذين اجروا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا عَشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ النَّاسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَسْواكُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ بك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم